أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فاطلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتنوا ولكن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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالحروة المثقالا في لَهَا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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله من عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال من لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم سنة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِلْلَرَاهِمُ رَبِّ أَلِينِ كَيْفَ تُحِيمَةَ مَوْتَهَا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا تَلْيَ قُمَ قَلْبِي قال فقل أربعة من الطين فصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذلهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقت يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك كالذي ينفق ماله الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله بما تعملون بصير أيودت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فاجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله يرية بعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 واعلموا ان الله ولي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الْحِكْمَةَ من يشاء ومن يؤت الْحِكْمَةَ فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا وَمَا يذكر إلا أولو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أَوْ نذرتم من نذر فَإِنَّ الله يعلمه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 يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغلياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إذ حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 له موعوة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كافار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم, أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ أُسُوءَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِنْسَرَهُ وَأَن تَقْدَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَقُوا يَوْمَ ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديهم إلى أجل مسمى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 فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملؤه فليملئ ولله بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَافِبًا فِرَاءَةَ مَقْصُوبَةٍ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذل الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آفم قلبه والله بما تعملون عليم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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته ورسله كُتُبِهِ وَأُسُلُهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِن نسينا أَوْ أَفْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاطَتَ لَنَا بِهِ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لا أيُّ القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزلت السورة والإنجيل. وأنزل والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان.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 فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابى منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به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 وَأُولَئِكَ هم وَقُودُنَا النار آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قبلهم بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ الله فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بذنوبهم والله شديد العقاب وَاللَّهُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا تتغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس البهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ